الفلامراء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلم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 ذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين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 لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ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 وأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٌ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٌ وَمَلَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِمْلَـ شَيْئٍ إِلَّا عِدَّةَ خَزَائِنَ وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقيح فأزلنا فأزلنا من السماء ما فأسقيناكم. فَأَسْقَيْنَاكُمْ وَمَا أنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ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 وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقَنَاهُ مِنْ قَبَلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرٍ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ خَمَّاءٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَثَخْتُ فِيهِ مِرْوُحٍ فَقَعُوا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ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 يسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فإنك من المنفرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزير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 سبعة أبواب لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء من قسوم إن المتقين في جنات وعيون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 لا يمس فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور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 إلا آل لوط إن لم نجّوهم أجمعين إلَّا مَرَأَتَهُ قَدْرَنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْم أناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإن لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل والتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد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 يستبشرون قال إن هؤلاء ضي في فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخذون قالوا أو ننهك عن العالمين قال إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين بَجَعَلْنَا عَلَى سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِن سبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإن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 ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا النذير المبين كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عضين فوا ك لنسألّنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدق بما تأمر وأعرض ضان المشركين إنك فيناك المستهزئين.